جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم غفر الله لنا ولكم وللمسلمين هذا سائر يقول كيف التوفيق او الجمع بين الكتابة الأزلية ومنها الأجل والرزق وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه لا تعارض بين هذا وبينما كتب في اللوح المحفوظ لأن الأسباب التي ينسى بها الأجل أن يمد في أجل الإنسان هي ذاتها مكتوبة في اللوح المحفوظ ولهذا مر معنا قول الله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وعنده أم الكتاب فام الكتاب مكتوب فيه كل شيء مكتوب فيه كل كل مكتوب فيه كل شيء يفعله الإنسان ومن ذلكم الأسباب ومن ذلكم الأسباب فصلة الرحم سبب لطول العمر وأصلة نفسها التي يطول بها عمر الإنسان مكتوبة في اللوح المحفوظ مثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء الدعاء نفسه مكتوب في اللوح المحفوظ أن الإنسان يدعو وبدعوته يرد عنه العوارض المؤذيه والأمور المضرة فهذا كله مكتوب في اللوح المحفوظ نعم يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بني سلم دياركم تكتب آثاركم قولوا النبي عليه الصلاة والسلام يا بني سلم ديارك دياركم تكتب آثاركم أي الزموا دياركم لأن بني سلم كانوا يسكنون في مكان بعيد عن المسجد يسكنون في مكان بعيد عن هذا المسجد المسجد النبوي فوجد عندهم رغبة وجد عندهم رغبة أن ينتقلوا إلى مكان قريب من المسجد من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فبلغ ذلكم النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ذلك قالوا نعم قال بلغني أنكم تريدون الانتقال الى قرب المسجد قالوا نعم فقال لهم عليه الصلاة والسلام يا بني سليمة دياركم تكتب آثاركم يعني الزموا دياركم إبقوا أماكنكم تكتب آثاركم أي خطواتكم إلى المسجد فكل خطوة يخطوها المسلم إلى المسجد تكتب تكتب في أجرا بكل خطوة حسنة بكل خطوة يخطوها للمسجد ذاهبا وآهبا كل خطوة يخطوها في ذهابه المسجد أو ايابه تكتب وبعض المفسرين أورد هذا الحديث في تفسير الآية في تفسير قوله واثارهم وأن هذا من جملة الآثار من جملة الآثار التي تكتب للإنسان أي الخطأ فإذا كانت الخطوات التي يخطوها الإنسان منتقلا بها إلى المسجد أو طاعة من الطاعات تكتب، فكيف بالآثار المتولدة والناشئة عن عمل العبد؟ والآية الآثار في الآية لأهل العلم في معناها قولان: الأول ما شرط لي والثاني هو هذا. والأول اختاره جمع. من المحققين من أهل التفسير وأشار بعضهم إلى أنه لا تعارض بين القولين بل إذا كانت الآثار التي هي الخطا خطا الإنسان إلى المس تكتب فمن باب اولى الأعمال العظيمة الجليلة المباركة الكبيرة التي تتولد عن أعمال الإنسان أو اقواله كما سبق بيان ذلك وايضاحه نعم يقول هل يجوز لبس الإحرام من الفندق والنيه والصلاة من أبار علي يجوز يجوز الإنسان أن يكون اغتساله وتنظفه وتطيبه لبدنه ولبسه لإحرامه تكون هذه التهيئة التهيئ التهيئ في السكن في الفندق أما النية فلا يجوز إلا في الميقات لا قبله ولا بعده في الميقات نفسه النية لا بد أن تكون في الميقات وإذا عقد النية قبل الميقات صحت قبل الميقات قبل أن يصل الميقات تصح النية لكنه يكون وقع في المخالفة وقع في المخالفة لكن إذا أخر النية إلى بعد الميقات يكون ترك واجبا من واجبات حجه أو عمرته فيلزمه في ذلك دم لأن الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج والعمرة فإن تجاوزه وأحرم بعده يكون بذلك ترك واجبا فيلزمه نعم. يقول هل يجوز للحاج المتمتع إذا تمر وأحل من عمرته أن يخرج خارج مكة مثلا إلى جدة ثم يرجع إلى مكة قبل يوم التروية لا حرج عليه في ذلك إذا احتاج إلى هذا الأمر نعم يقول اوصاني الكثير من أهل البلاد بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يجوز ذلك أم أنه ممنوع هذا العمل لا نعلم له دليلا يدل على مشروعيته تحميل الزائر السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الأمور الشائعة في بعض الحجاج يحمل السلام من كثيرين يقول بلغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام فهذا العمل لا نعلم له أصلا لا في الأحاديث المرفوعة النبي عليه الصلاة والسلام ولا أيضا في الآثار المروية عن الصحابة ومن اتبعهم بإحسان وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام سياحين أي في الأرض والمسلم أينما كان في أنحاء الدنيا ولو في أقصى الأرض في أبعد مكان يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي ساعة من ليل أو نهار الملائكة تبلغ ملائكة هذه مهمتهم هذه وظيفتهم يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته السلام في أي وقت لا يحتاج الإنسان أن ينتظر زائرا يذهب وهذا الزائر أيضا هل يفي أو لا هل ينتزم أو ينسى وبعض الحجاج يأتي متاديا من كثرة من طلب منه ولم يحسي اسماءهم. هذا كل من اشغال الناس بما لا أصل له من إشغال الناس بما, أص... بما لا أصل له فالذي يريد أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلامه لا ينتظر زائرا يذهب بل في أي لحظة من ليلا أو نهار في أي مكان من الدنيا يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم عليه والملائكة تبلغ نعم يقول ما الحكم في نزول المني اثناء النوم والشخص في احرام ايام الحج وهل عليه فديه لا ليس عليه شيء اذا احتلم المحرم فليس عليه شيء يغتسل لا يتطهر من هذه الجنابه ولا يؤثر هذا على على احرامه نعم يقول ما الادعيه التي ينبغي الحاج الاكثار منها في المناسب يكثر من الادعيه المأثورة الجوامع المأثورة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه ويحرص على أن تكون معه فيحفظ جزءا منها يحفظ جزءا منها سواء الأدعية التي جاءت في القرآن عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب تفسير الناسك في في بيان احكام المناسك للشيخ الوالد وهو مطبوع ومتوفر بكثرة جمع فيه نخبة طيبة ومباركة من الدعوات جمعها من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا استطاع الإنسان أن يحفظها أو أن يقرأها من الكتاب قراءه داع متامل للمعاني معاني الادعيه ودلالاتها فيدعو وهو يفهم يفهم المعاني يدعو بما يفهم ما يدعو به حتى يكون لدعوته الاثر البالغ بخلاف من يقول كلاما لا يدري ما هو فعل انسانا يحرص على فهم المعاني معاني الدعوات المأثورة وهذا جانب مهم جدا وسبق أن جمعت جمله من الأدعية الماثوره عن النبي صلى الله عليه وسلم وشرحتها شرحا مختصرا واضحا في شريط متداول بعنوان شرح طائفة من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وقرئت الأدعية في أول الشريط قراءة جيدة من احد طلبة العلم ثم شرحت الأدعية شرحا مختصرا واضحا حتى يجمع الإنسان في دعائه بين ضبط الألفاظ وفهم المعاني ضبط الألفاظ الفاظ الدعوات وفهم المعاني لأن أحيانا إذا لم يضبط اللفظ يختل المقصود يعني أحيانا إذا غيرت الحركة الحركة الإعرابية والحركة التي تتعلق بنيه الكلمة يتغير المعنى بل احيانا يفسد المعنى يفسد المعنى فهذا جانب ينبغي أن يعتنى به حتى يجمع الإنسان في دعواته بين ضبط الألفاظ الفاظ ما يدعو به من المأثور الدعاء المأثور وايضا يضبط المعاني المعاني معاني هذه الألفاظ ودلالاتها ومقاصدها. أما من لا يعتني بهذا الجانب ويجمع ويجمع لها أشياء ويقرأها قد يقرأ شيئا ليس في محله. قد يقرأ شيئا ليس في محله. مثل أحدهم سمع في المطاف أو في المسعى معه كتاب ويقرأ رجل. مع كتاب ويقرأ ومن ضمن ما قرأ ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبله مني فمثل هذا جهل, يعني جهل عظيم وعدم فهم وقراءة لأشياء في غير موضعها ولا تناسب حال القائل أو الداعي هذا السائل يقول ما حكم الأقض من الإحيال للمحرم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال وفروا اللحى وقال أرخوا اللحى وقال أكرم اللحى جاءت عنه ألفاظ عديدة في هذا المعنى والمحرم منهي حال احرامه عن أخذ أي شيء من سعر بدنه منهي عن أخذ أي شيء من سعر بدنه حتى ما كان مباحا له أخذه قبل الإحرام بالإحرام يكون من هي عن ذلك؟ لأن الأخذ من الشعر من جملة محذورات الإحرام. قال الله تعالى: ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم. يقول الأضحية هل تدفع هنا في المدينة أو بمكة أو في البلد. الأضحية أحياناً بعض الحجاج يخلط بين الأضحية وبين الهدي ويسمي الهدي أضحية. وينبغي التفرق بينهما الأضحية هي الذبيحة التي يذبحها المسلمون في بلدانهم يوم عيد الأضحى تقربا إلى الله سبحانه وتعالى هذه أضحية والهدايا هو التي يذبحها الحاج في مكة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى لإكرامه له بالجمع بين حج وعمره في سفرة واحدة كما قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فالهدي هو ما يذبح في مكة من الحجاج تقربا إلى الله سبحانه وتعالى لما أكرم به من جمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة سواء كان ذلك قارنا أو متمتعا وأما الأضحية فهي ما يذبح في البلدان الأضحية هي ما يذبح في البلدان تقربا إلى الله في يوم عيد الأضحى وقد جاء في الحديث أن من أراد أن يضحي فليمسك عن أضفاره وشعره لا يأخذ منه شيئا من أراد أن يضحي يمسك إذا رأى هلال ذي الحجة عن شعره وأضفاره حتى يضحي وذكر أهل العلم في ذلك حكمه أنه لما شارك المسلم الحجاج في بعض أعمال الحج دعي أيضا إلى اتقاء بعض المحظورات التي ينهى عنها المحرم فمن أراد أن يضحي ودخل هلال ذي الحجة لا يأخذ من شعره ولا من أبثاره شيئا حتى, حتى يضحي والأضحية الأولى بالإنسان أن يشتريها ويستثمنها ويستجودها يأخذ الجيد منها وأن يذبحها بنفسه وأن يقسمها إلى ثات اقسام كما جاء في ذلك بعض الآثار عن بعض الصحابة قسم له ولأهله وولده وقسم يهديه إلى قرابته وجيرانه وقسم يتصدق به على الفقراء والمحتاجين هذا هو الأولى هذا هو الأولى وإذا وكل غيره إذا وكل غيره بشراء الاضحيه وذبحها وتوزيعها أجزأ ذلك لكن الاولى أن يشتريها بنفسه وأن يذبحها بنفسه إن استطاع وأن يقسمها إلى أقسام ثلاثة يأكل من قسم ويهدي قسما ويتصدق بقسم كما جاء في ذلك بعض الآثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم هذا يقول من اعتمر في هذا العام وبالضبط في الشهر السابع الشهر السابع فرنجي هل يمكن له الحج بالتمتع أم لا يترجم لنا الشهر السابع الشار السابع بالفرنجي ما نعرفه. إقرأ السؤال الآخر. هذا سؤال يقول رجل حضرت زوجته للحج وهو يعمل بالسعودية وبالتحديد في المدينة المنورة. حضرت. حضرت زوجته. نعم إقرأ. رجل حضر زوج حضرت زوجته للحج وهو يعمل بالسعودية وبالتحديد وبالتحديد في المدينة المنورة. و. قال حضرت زوجته إلى المدينة عن طريق جدة ولم تحرم فهل يجوز له وهي هنا في المدينة هل يجوز له أن يأتيها قبل الحج أي نعم يجوز لأنها ليست محرمة والعمل الذي فعلته صحيح إذا كانت أجلت الإحرام إلى أن تصل إلى المدينة ثم تحرم من ميقات ذي الحليفة ميقات أهل المدينة فهي إلى الآن تعتبر حلال ولا حرج عليه إذا أتاها لأنها حلال نعم هذا يسأل عن دفر قيمة الهدي للمكاتب التي خارج المسجد النبوي مثل شركة الراجح وغيره الشركة, الشركة المعتمدة للهدي والأضاحي مشروع الهدي والأضاحي هذه فيها تيسير فيها تيسير على الحجاج لأن كثير من الحجاج يصعب عليه أن يذهب ليشتري الهدي وأن يذهب ويذبحه ثم أن يذهب ويفرق هذا أمر يصعب على كثير من الحجاج فهذا من باب التيسير فإذا احتاج الإنسان إلى ذلك لا حرج عليه في ذلك نعم يقول امرأة متمتعة ولا تملك الهدي ومريضة مرضا دائما لا تستطيع الصوم البتة فماذا عليها من لا يستطيع الهدي عليه الصيام صيام عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة, ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فإذا كانت لا تستطيع الهدي ولا تستطيع الصيام لا يكون عليها شيء وإنما يبقى الأمر في ذمتها إذا استطاعت إذا استطاعت نعم أيضا يسأل يقول التغطية تغطية الرأس والوجه هل المحذور هو تغطية بالنهار فقط أم في الليل أيضا لا التغطية للرأس في الليل وفي النهار التغطية للرأس في الليل والنهار المحرم منهي أن يغطي رأسه بملاسق في أي وقت حال إحرامه من ليل أو نهار نعم هذا يقول رجل أتى من بلده إلى مكة مباشرة فأتى بعمر التمتع وبعدها تحلل ونزل إلى المدينة وهو يريد الرجوع إلى مكة فهل عليه أن يحرم مرة أخرى من الميقات؟ لا يجوز له في مثل هذه الحالة أن يمر بذل حليفة دون أن يحرم لا يجوز له أن يمر بذل حليفة دون أن يحرم لأنه متجه إلى مكة بحج وعمره والنبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد مكة بحج أو عمرة فلا يجوز له أن يمر المواقيت دون إحرام وهو على الخيار إما أن يحرم بالحج أو يحرم بعمرة جديدة ويتحلل منها وهذا أولى له أن يكسب عمرة جديدة ويتحلل منها إذا وصل إلى مكة نعم هذا يقول ان امرأة توفيت وبعد دفنها وضعوا حول قبرها ما يشبه الحائط دائرا على القبر طوله حوالي شبر فما هي نصيحتكم هذه الأبناء على القبور مما جاء النهي عنها بل جاء عنه عليه الصلاة والسلام بهدمه بعث علي بن أبي طالب بان لا يدع قبرا مشيدا إلا سواه بان لا يدع قبرا مشيدا مشيدا أي مبنيا فالأبنية التي تكون على القبور محيطة بها هذا منهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من الذريعه للتعظيم القبور التعظيم الباطل نعم سنا الله عليكم هذا يسال عن صوم يوم عرفه للحاج هل هو الأفضل صوم يوم عرفه لغير الحاج صوم يوم عرفه لغير الحاج والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصم عرفه وهو حاج صلوات الله وسلامه عليه فصوم يوم عرفه لغير الحاج وجاء عنه صلوات الله وسلامه عليه انه قال صيام يوم عرفه احتسب عند الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده فالحاج لا يصوم يوم عرفه بل يفطر حتى يكون هذا أقوى له على الاجتهاد في الدعاء والعبادة والذكر لله سبحانه وتعالى نعم حسن الله لكم يقول أنه أتى للحج مع والده وأنه ليس متزوج فالواجب عليه أن يذبح يوم العيد أو يكفي نحر والده نحر والده إذا كان يسأل عن الأضحية طالما أنه يعيش مع والده فالاضحيه التي يذبحها والده عنه وعن إخوانه تكفي وإن كان عنده سعه في المال وأحب أن يضحي عن نفسه ويتقرب إلى الله بذلك فله أن يفعل ذلك لكن لا ينزمه طالما أنه يعيش مع والده والذي ينفق عليه والده فالذبيحة التي يذبحها والده لضحيه التي يذبحها والده تكفي عنه وعن أهله وولده. وأما إذا كان سؤال عن الهدي هدي التمتع فلا بد لكل من حج صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى وكان متمتعا أو قارنا أن يذبح هديا شكرا لله سبحانه وتعالى. على نوفقه للجمع بين نسكين في سفرة واحدة كما قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي نعم حسن الله إليك يقول ألا يفهم الحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن العرابي كان كالتطيب قبل إحرامه الذي يظهر والله أعلم أنه ما مس الطيب حال الإحرام أنه مس الطيب حال الإحرام، ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسله. أما استدامة الطيب، استدامة الطيب، وبقاء الطيب بعد الإحرام ويكون وضعه على بدنه قبل أن يحرم، فهذا السنة واضحة فيه. كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرام قبل أن يحرم ولحل قبل أن يطوب البيت. وتقول كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم فيجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء فالذي يظهر الله تعالى اعلم أن الأعرابي تضمخ بالطيب وهو محرم أما من كان تطيب وضع الطيب على بدنه قبل الإحرام وبقي الطيب هذا لا يضر هذا يسأل يقول هل التطيب قبل الدخول في النسك يشمل النساء المرأة, المرأة لا يجوز لها إذا أرادت الخروج سواء في الحج أو العمره أو في عموم الخروج لا يجوز لها أن تطيب و و و وتخرج فيسمى الرجال رائحتها بل جاء في الحديث إن فعلت ذلك فيزانية إذا كانت تتطيب بطيب له رائحة ثم تخرج فهذا باب شر وفتنه وجاء في الحديث قال فهي زانية فلا يجوز لها ان تضع الطيب إذا كانت تخرج بحضرة الرجال ومس الطيب حال الإحرام ينهى عنها المحرم ذكرا أو أنثى على حد سواء أما قبل الإحرام فوضعها للطيب وهي ستمر بالرجال لا يجوز لها نعم يقول الذي لم يحرم وهو يريد الحج ولم ينوي أن, يضح أن يضحي هل أن يجوز له أن يأخذ شيئا من شعره أو ظافره الذي لم يحرم وهو يريد الحج ولم ينوي أن يضحي هل يجوز له أن يأخذ شيئا من شعره أو اظافره إذا دخلت عشر ذي الحجة وهل هلال العشر من ذي الحجة وأراد الإنسان أن يضحي يضحي فليمسك كما جاء في الحديث عن اظافره وشعره لا يأخذ منه شيئا لا يأخذ منه شيئا إذا كان يريد أن يضحي أما إذا كان لا يريد أن يضحي فلا يشملها الحكم حتى من كان يضحي عنه والده أو الزوجة يضحي عنها زوجها لا يشملها الحكم وإنما الحكم يشمل فقط من أراد أن يضحي من أراد أن يضحي فإذا كان هذا الأخ يقول أنه يريد أن يحج ولا يريد أن يضحي يجوز له في اليوم الخامس أو الثالث أو الرابع أن يقلم اظافره وأن يأخذ من من إبطة أو نحو ذلك يجوز له نعم هذا يقول شخص كبير في السن ويخشى على نفسه من المرض هل يجوز له بأن يلبس طاقية على رأسه وهي ملاسقة إذا كان مضطر لنا ذلك ويخاف من المرض مر معنا أنه يجوز له ذلك ويفدي فدية الأذى وهو مخير بين أمور ثلاثة إما أن يطعم ستة مساكين من فقراء الحرم لكل مسكين نصف ساع أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم أو شاة في مكة توزع على فقراء الحرم هذا يقول من لم يجد إزارا ولبس سراويل فهل عليه فدية؟ ليس عليه فدية إذا كان لم يجد إذا كان لم يجد ليس عليه فدية ومر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عرفه من لم يجد الخفيف من لم يجد عليه يلبس الخفين ولم يجد الإزار يلبس السراويل ولا يكون عليه فدية في, في ذلك وكما قدمت في الخفين لا يلزم قطعهما إذا كان يغطيان الكعب وأيضا في السراويل لا يلزم فتقها بل يلبسها على حالها ولا حرج عليه طالما أنه لم يجد الإزار هذا يسأل يقول أن والده يعاني من مرض مزمن بسبب عملية في الشرج في العام الماضي وهو الآن لا يستطيع أن يتحكم ويخشى أن يتسخ الإزار فهل له أن يلبس الفوطة أو غيار داخلي ليمنع الاتساخ نعم نعم يجوز له أن يلبس بل يلزم ذلك حتى لا يصيب المسجد أو المطاف أو نحو ذلك بشيء مما لا يملك أن يمسكه فيلزم أن يلبس شيئا يقيه من فوطه أو نحوها أو واقي يقي ذلك وإذا فدى عن ذلك أحوط أبرى لذمته وهو في ذلك على التخيير السابق نعم هذا يقول إذا كان الحجاج قدموا من الجزائر وفي نيتهم الذهاب من مطار جدة إلى المدينة إلا أنهم فوجئوا بأنهم سيذهبون إلى مكة فكيف يحرمون يرجعون إلى الميقات يرجعون تأخذهم سيارة إلى الميقات ويحرمون منه وإن من جدة يكونون أحرموا بعد تجاوز الميقات فيكونون بذلك قد تركوا واجبا من واجبات الحج ففي مثل هذه الحالة يرجعون إلى الميقات بسيارة ويحرمون من الميقات فإن لم يفعلوا ذلك وأحرموا من جدة يكونون بذلك قد تركوا واجبا من واجبات حجهم فيلزم كل واحد منهم دما نعم يقول إذا تطيب الرجل قبل إحرامه ولبس الizar والرداء فأصاب لمسه بعض من الطيب إذا ما تقصد إذا ما تقصد تطيب ال الإحرام إذا ما إذا لم يتقصد تطيب الإحرام فلعله لا يضره إن شاء الله إذا لم يتقصد ذلك لكن الأصل أن اللباس نفسه لا يطيب هذا يسأل يقول هل يجوز لمجموعة من الحجاج الاشتراك في بدنه للهدي نعم يجوز الاشتراك إلى سبعه الاشتراك في البدنه وكذلك في البقرة يجوز أن يشترك سبعه في بقره أو سبعة في بدنه يجوز ذلك ونكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه أجمعين